فإذا نقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى إذا أذخنتموهم فشدوا الوثاق حتى إذا أذخنتموهم فشدوا الوثاق فإما مننًا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها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 فإذا أُنزِل سُورَة محُكمَةُ وَذكِرَ فيِيهَا القتَالُ رأيت الذيين في قُنوبِهِم مرَض رأيتَ الذيين في قُنوبِهِم م رضُ يَظرونَ إلييكَ ننظرَرَ المَغْش عَهِ مِن المَوْوتِ فَأَل لَهُم طاعتُ وَقَول معروف فإذا عَزَمَ الأمررُ فَلَ صَدَقُ الله لَان خَييرَ الم. فَهَل لَسْتُمْ إِن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فاصممهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما الشيطان سول لهم واملا لهم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 وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ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 فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم